ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ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 أولى مستمسا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا يولوكم وعليكم إن الله كان أقوى ونفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وليدون أنه تضل السبيل الله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليرا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحركون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع يا رسول وراحنا ليام بالسنتهم وطعنا في ولو أنهم قالوا سمعنا ووضعنا واسمعونا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنى الله كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم من قبل أن نضمس وجوها فأردها على وَنَنَالُ نُعْمًا مِّمَّنْ لَا يُسْحَانُ السَّمْعُ وَكَانَ اللَّهُ مَقْبُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ عَلَى أَن يُظْهِرَ نُورَهُ عَلَى يَوْمِ الدِّينِ وَمَن يَشْكُرْ بِاللَّهِ فذلكَ خَيْرٌ مَّا يَشْكُرُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ انظروا كيف يفترون على الله الكلمه وكفى من حميله <تصفيق> يوم الدين إياك نعبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم لهم الله ومن هي العمي الله فلن تجد له النصير أم لهم نصير من الملك فإذا لا يطلع الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا لهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نسميهم نارا كلما نضجت جلودهم مد لهم جلودا غيرها ليذوقوا العباد ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جلدات تكريم لأنها رفا لذين فيها أبدا لهم فيها أدوى مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤذل الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تعتموا بالعدل إن الله مما يعظكم Inna allaha kanas zmi'an luszy'a Allah Allahu akbar Sami'a allahu liman hamidah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل إنما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 وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أننا بآه بعدين بسم الله الرحمن الرحيم دين الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخبصا له الدين ألا لله الدين القانص والذين اتقذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله ذلفا إِنَّ الله يحكم بينهم فِيمَا هم فيه يختلفون إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَابِبٌ كفار لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَ لَصْطَفَى مِمَّا يَخْرُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر عَلَى على الليل وسخر الشَّمْسَ الشمس كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفاق خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأمي